مناجات الحكم لمنعطاء الله الإسكندري بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنا الفقير في غنائي فكيف لا أكون فقيرا في فقري إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جاهلا في جهلي إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة حلول مقادرك منعنا عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاين واليأس منك في بلاء إلهي مني ما يليق بلوميه ومنك ما يليق بكرامك İlahi ve cافت نefsak bil lutfi ve rafat bi, قبل وجود ضعفي, فتمنعني منهم بعد وجود الضعفي, İlahi, إن ظهرت المعاسن مني فبفضلك ولك المنة, وإن ظهرت المأوى مني فبعدلك ولك العجت علي. إلهي كيف تكني وقد توكلت فكيف أطام وأنت الناصر أم كيف أخيب وأنت الخفي بي ها أنا أتوسل بفقري إليك وكيف أتوسل إليك بما هو محل أن يصل إليك أم كيف أشكوا إليك حالي وهو منك برز إليك أم كيف تخيب مالي وهي قد فتت عليك أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت إليك إلهي ما ألطفك بي معظيم مع جهلي وما رحمك بي مع قبيع فعلي إلهي ما أقربك مني وما بعثني عنك إلهي ما أرأفك بي فما الذي يحجبني عنك إلهي قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك بي حتى لا أجهلك في شيء İlahi akhreseni lü'mi ve endaqani karamuk ve kullama ey estenii Avsafi atma'atni men yanmuka ilahi men kanat mehasinu mesavii fekeyfelâ tekunu mesaviyetun mesavii وَمَنْ كَانَتْ حَقَائِقُ دَعَابِهِ فَكَيْفَ لَا تَكُونُ دَعَابِهِ دَعَابِهِ إِلَهِ حُكْمُكَ النَّافِذُ وَمَشِيئَتُكَ الْقَاهِرَةُ لَمْ يَتْرُكَ لِذِي مَقَالٍ مَقَالًا ولا لذي حال حالا إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شيتها هد من عليها عدلك بل أقالني منها فضلك إلهي حكمك النافذ ومشيتك القاهرة لم يتركا لذي مقال مقالا بلالي بي حالن حالا الهي كم من طاعه بنيتها وحاله شيدتها هدميتي يدي عليها عدوك بل اقا منها حافظك الهي انك تعلم وان لم تدم مني فعلا جزما fakat daimet, mahbba ve azma. İlahi, kifâ azim. ve ân ve kifâ la في الآثار يجب بعد المزار فجماله عليك بما هو في مجهوده مفتقر إليك أ يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المضيرو لك متاغبته حتى يحتاج إلى دليل يدل عليك وَمَتَا بَعُدْتَ حَتَّى تَكُونُ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ إِلَهِ عَمِيَتْ عَيْنٌ لَا تَرَاكْ عَلَيْهَا رَقِيبًا وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصِيبًا إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فارجعني إليها بكسوة الأنوار فارجعني إليها بكسوة الأنبار و هداية حتى أرجع إليك منها كما دخلت منك إليها مسون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمتي عن الاعتماد عليها إنك على كل شيء قدير İlahi ذلي ظاهر بين yديك وهذا عالي لا يخفي عليك Min ka tulumu ve bi bi nörk fahetni bi nörk eli ka ve aqmn bi sadq alobodiyet ilahi yalmn bi ne mahsuni masun ilahi Bi'aqaiqi ahlil kurbi ve sülük bi mesanike ahlil cadzebi ilahi agnini bi tedbirike an tedbiri ve bi ikhtiyarike li anil ikhtiyari وأوفقني على مراكز إطهاري إلهي أخرجني من دل نفسي وظهيرني من شكي فشركي قبل حلوله رمتسي بك أستنصر فانصري وعليك تمكن فلا تكني وإياك سألك فلا تقيبني وفي فضلك أرغب فلا تحرمني ولجنابك أن تسب فلا تباعدني وببابك أقف فلا تضردني إلهي تقدس أرضاك أن تكون له علة منك فكيف تكون له علة مني أن تلغني؟ بذاك أن أن يصل إليك النفع منك فكيف لا تكون غنيا عنه إلهي إن القتاء والقت ر غلباني وإن الهوى بوثاق الشهوة أسراني فكن أن تنصير لي حتى تنصرني وتنصر وأغنني حتى أستغني بك عن طلبي أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك وأنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبابك أنت المونس لهم حيث أوحشتهم الأوالم وأنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبابك أنتلمني سلاحهم حيث وحشتهم الأواليم وأنت الذي هديتهم حتى استبانت لهم المعالم وجد من فقدك ومن الذي فقد من مجدك لقد خاب من رضي عنك بدلا ولقد خاسرا من عنك تحول إلهي كيف يرجاه سوى أنت ما قطعت الإحسانا فكيف يطلب من غيرك وأنت ما بذلت عادة الامتنان يا من أذاق حباه حلاوة موانستي فقام بين يديه متملقين يا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بعزته مستعزين أنت الذاكر من قبل ذكرك الذاكرين وأنت البادير بالإحسان من قبل توجه العابدين وأنت الجواد بالعطاء من قبل طلب الطالبين ve ant al-vehabul enaf ma anta dima vehbtena min al-mustaqriyin ilahi ıtulubni bı rahmetiğe taasıl veleik ve avjibekni bı minnetiğe hatta ıqbil aleyik ilahi in raja ila yinqatigun ke ve in asaytukkema in وإن أطعتك إلهي قد دفعتني لعوالم إليك وقد أوقفني علمك بكرمك علي إلهي كيف أخيب وأنت ملي أم كيف أهان وأنت متكيدي إلهي كيف استعز في الذلة أركستني أم كيف لا أستعز إليك قد نسبتني إلهي كيف لا أفتقر أنت الذي في الفقر أقمتني أم كيف أفتقر أنت الذي بجودك أغنيتني أنت الذي لا إله إلا غيرك تعرفت إلي في كل شيء فما جهلك شيء وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء وأنت الظاهر لكل شيء يا من استوى برحمانيته على عرشه فصار العرش غيبا في رحمانيته كما صارت العوالم غيبا في عرشه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 بمحيطات أفلاك الأنبار يا من احتجب في سرادقات عزه أن تدركه الأبصار يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت أظمته الأسرار فكيف تخفى وأنت الظاهر أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر